إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيدا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوهه وما جعل أسواجه لا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبِنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَغْثَقُ عِنْدَ اللَّهِ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم تناكم بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلودكم وكان الله غطورا رحيما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 وَإِذْ أَوْحَيْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ رَبِّ وَمِنَ الْكَوْمِ مُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَوْحَيْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيضًا لِيَسْتَنصِرَ الصَّادِقِينَ عَن صِدِّيقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاء وَاِذَا وَقَعَ الْأَذْقَارُ وَبَنَى وَثِ الْقُنُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَهَوَّنَ بِاللَّهِ الْقُنُونَ أُنَالِكَ بِطْنِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَتُلْزِنُهُم زِلْزَالًا شَدِيدًا وَهِيَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَكُمْ قَرِيبٌ وَيَسْتَأْذِنُ بَرِيقٌ مِّنْهُمْ النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي في عورة إي يريدون إلا فرارا ولو دخلت علينا من أفقرها ثم سئل البند لا اَادَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَوْلَا كَانُوا يَعْهَدُونَ اللَّهَ مِنْ قَبْرٍ لَّا يُوَلُّونَ الْأَدْبَاءُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا كُلِّنْ يَنفَعُ الْبِرَّامِ إن الموت أو القتل وإذا لا تستعون وإذا لا تستعون إلا قليلا قل ماذا الذي يعظمكم من الله إن أرادكم سوء أن أو أرادكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. قَلِيلٌ الظَّالِمُونَ مِنْكُمْ وَالقَائِنِ الْإخْوَانِ وَالقَائِنِ الْإخْوَانِ هَلُمْ مَلَينا وَلَا يَكُونَ الدَّزِّ إلَّا قَلِيلاً أشهد أن عليكم فإذا جاء القبر أيدهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يمشى عليه من الموت. اِذَا ذَهَبَ الْقَوْمُ زَلَقُوهُمْ بِأَلْسِنَةِ اِفْتِبَاحٍ أَجِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِأَهْدَى اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى الظَّانِّينَ جِيرًا يَسْفِرُونَ الْأَهْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا عَلَى الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِهِمْ وَلَوْ كَانُوا فِي مَقَاعِدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا لقد قال لهم في رسول الله أصوات حسنة لمن كان يرض الله أصوات حسنة لمن كان يرض واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا لنا ما وعذن الله ورسوله قالوا هذا ما وعذن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليمه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينفضر وما بدلوا تبذيلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم يلالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ضَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ بِقُلُوبِهِمْ رُعْبًا دَ فَرِيقًا ضَرَبُون وَتَأْثِرُونَ فَرِيقًا وأورفهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأسوابك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأترحكن سراحا جميلا وإن كنتن ترذن الله ورسوله واتار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا رساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعفلا من يأتي منك بفاحشة مدينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يزيرا ومن يطلب منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا رساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تفضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فَيَقُمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقُلْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَتَبَرُّ وَجَنَّةَ بَرَّ تبرج جَلَّ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَادِ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَدْنِنَا الزَّكَاةَ وَأَقِيعْنَا اللَّهَ وَرَدُونَا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم, ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا قديرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرین والصادرات والقاشعين والقاشعتين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين بروجهم والحافظين بروجهم والحافظات والذائرين الله جبيرا. والذائرين الله جليلاً والذائرين أعذ الله لهم مغفرة أعذ الله لهم مغفرة واجر عظيماً وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قض الله وردله أمراً إذا قدر الله وردوه أمر أي يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يضل الله وردو له فقد غل ضل ولا لم مبينا وَهَيَّئْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْفِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاسْتَقِمْ لَا وَاسْتَقِمْ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ بِعَارِفٍ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَإِنْ مَنَاضَ زَيْتٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا كَرَّضَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَصَّ اللَّهُ بِالَّذِينَ قَالُوا قَدْ خَلَتْ سَنَوَاتٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويرشونه ولا يرشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا فروا الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذبحون بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعز لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن أرض الله شاهدا ومبشرا ونبيا وداعيا إلى الله بإبنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوتل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا لمؤمناتكم مطلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما فما لكم عليهم من عد إذ عدتونا فمستعوهن وسلحوهن زراحا جميلة. يا ايها النبي انا اهل لنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما ابا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِذَا نَبَتَتْ إِنْ مَرَّدَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا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 تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُخْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ بِتَضَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ هَدْنَا أَنْ تَقَرْ وَأَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ ويرضين بما آتيتهمن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبذل بهم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 إلا أي يردن لكم إلى ضعف غير نظيرنا ولا إن إذا طعنت بدؤوا فإذا قعنت فاندشروا فإذا قعنت فاندشروا ولا مستأذنين لحديث إن ذلك كان يردن نبي ما يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا زالتمهن متاعا فاسألوه النبي وراء إحداد ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُشْهِدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجًا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن دُبُرِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفروا فإن الله كان بكل شيء عليما لا تناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إلوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائِ إخوانهن ولا ولا أبنائِ أخوانهن ولا نزائِهن ولا ما ملكت أيمان واتقين الله إن الله كان على كل شيء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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة لعنه الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما انتزعوا فقد احتملوا وَقَادِسْ ثَمَنَهُ دَانًا وَإِذًا مُّنِيدًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُن لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنُون عَلَيْهِنَّ يُدْنُونَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ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 والمردفون بالمدينة نغري أنك بهمكم ما لا يجاورونك فيها إلا قرين، من عونين أينما توقفوا أخذوا وقذلو تقديلا، سنت الله بالذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة الله تبذينا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علم ما عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم تعيرا قال دين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقيموا دورهم في النار يقولون يا ليس يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الوزولا وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آمن ضعبين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين امنوا موسى فظلموه الظالمون مما قالوا وكان عند الظالمين ونيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملنا الإنسان إنه كان ظلوما جهودا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات رَبَّنَا الله على المؤمنين حَسَنَةً وكان الله حَسَنَةً وَقِنَا